ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلقانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا